بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامرى الكتاب الحكيم أتعنى للناس عجبا أن أوحيتا إلى رجل منهم من أنذر الناس وبشع الذين آمنوا أن لهم قد مصد عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين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 ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يغفرون هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقد تره منازل لتعلموا عدد السنين والحسابة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 أولئك مرواهم النار بما كانوا يكسئون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات حديهم ربهم به معنهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها شرسانك اللهم وتحييتهم فيها سلام وآخر دعواهم عن الحمد لله رب العالمين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 فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك دين المسرفين ما كانوا يعملون ولقد أهلغنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم في الفينات وما كانوا ليؤمنون كذلك نجزي القوم المجرمين ثم اجعلناكم خلافة في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون وإذا تسلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنات بقرآن غير هذا أبدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إن أخاف إن عصيت ربي على بيوم عظيم قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون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 وما كان الناس إلا أمة واحدة اختلافوا ولو ل كلمة سقط من رب كلا قضي بينهم فيما فيه اختلاف ويقولون لولا أنزل عليه آية من رب فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين وَإِذَا أَذَقْنَا مَنَّا رَحْمَةً مِنَّا بَعْدَ ضَرَّاءٍ مَّسَّتْهُمُ إِذَا لَهُم مَّكْرُمَاتٌ فِي آيَاتِنَا قُلِ أَشْرَعُ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ وَالَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّىٰ إِذَا كُنتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ وَجَرَيْنَا بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ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 فاختلط فيه نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أذا أمرنا أتاه أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغنى كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم بالذين أحسنوا الحزنى وزيادة ولا يرحق وجوههم خفر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون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 هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون قل يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت وَمَا يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُل أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَماذا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلالُ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى النَّادِينَ فَشَقُوا قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأننا تؤفدون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أَمَنَّا لا يَهْدِي إلَّا أَيْنَهُمْ يُهْدَى فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إلَّا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنْ الْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ لِيُوْمٍ بِمَا يَصْعَلُونَ وَمَا كَانَ هذا الْقُرْآنُ عَيْنٌ طَرَامٌ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 فانظر كيف كان آقبة الظالمين ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به ورب تعلم في المفسدين وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريءون مما أعملوا مما تعملون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 قل لي وربي إنه لحب وما أنتم بمعجزين ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض مفتدت به وأشر الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ألا أن لله ما بالسماوات والغرب ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون هو يحيي ويميت وإليه ترجعون يا أيها الناس فد جاءتكم موعرة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين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 ومع من الذين يفترون على الله السب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولاقل أكثرهم لا يشكرون وما تكون في شأنه وما تكلوا منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إلا كنا عليكم شهودا فيه وما يعزب عن ربك من مسقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكثر إلا في كتاب مبين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون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 أتقولون على الله ما لا تعلمون؟ ولِإِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُحْلِحُونَ مَتَاعُهُمْ فِي الدُّنْيَا ثُمَّ إلينا مَرْجُعُهُمْ ثُمَّ نُذِيكُهُمُ الْعَذَابَ الشَّدِيدَ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ وطلع عليهم نبأ نوح اذ قال لقومه يا قوم ان كان كبر عليكم مقامي و ترهيدي الله فعلم الله توكلت فاجمعوا فاجبروا امركم وشركاءكم ثم لا يكن امركم عليكم هم ثم اتقوا الي ولا تنظرون فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ أَجْرًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُشْهِدِينَ فَكَذَّبُوا فَنَجَّيْنَاهُمْ وَمَن مَّعَهُمْ فِي الْخُلْقِ وَجَعَلْنَاهُمْ قَلَائِدَ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَتْ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ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 فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِندِنَا قَالُوا إِنَّهَا ذَنَّ شَهْرٌ مُبِينٌ قَالَ مُوسَى أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمْ مَجَاءَكُمْ شَهْرٌ هَذَا وَلَا يُفْلِحُ السَّامِحُونَ قَالُوا أَجِئْتَنَا لِتَلْفِتَنَا أَمْ مَا وَجَدْنَا عَلِيهِ أَبَا أَنَا وَتَبُونَ لَكُمُ الْكِبْرِ يَا أُفِي وَمَا نَحْنُ لَكُمْ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 وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملعه زينة أموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا أمس على أموالهم مشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم قَالَ قَدْ جِئْتُكُم بِالدَّعْوَةِ فِاسْتَقِيمُوا وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ الَّذِي لَا يَعْلَمُونَ وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بِغَيْرِهِمْ وَعَدْوٍ حَتَّى إِذَا أَذْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو <تصفيق> آه, الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفت آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون ولقد بوعنا بني إسرائيل مبوع صد ورزقناهم من الطيبات فما حتى جاءهم العلم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 إن الذين حقت عليهم كلمة رب فلا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يومس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخذي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلهين ولو شاء ربقل آمن من في الأرض كلهم جميعا فأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعجلون قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تؤمن آيات والنذر عن قوم يؤمنون فَهُمْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِهِمْ قُلْ فَمَن يَنْتَظِرُ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ إِلَّا الْكَافِرُونَ ثُمَّ أَنذِرُوا رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا أَنْ نُنْذِرَ الْمُؤْمِنِينَ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَسْأَلُكُمْ كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِن دِينٍ فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ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 فَإِنْ أَمْسَكَ اللَّهُ بِذَرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ